أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن İl-l-l-l-zîn-a zolamu minhüm ve koolu Âmanna bil-l-l-zîn-a zil وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا أُلَاءِمَ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أجل مسمّل جابهم العذاب، ولا يأتينهم بعثة، وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُرْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ٱذُقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِنَّ الارض واسعة فإيا يفعدن كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون ve الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبأ أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها فِيهَا خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.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 ولئم سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يُثِيْقُونَ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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطث الناس من حولهم؟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 ألف لامين غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يستهزئون.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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم تي روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلْ آخِرَةٍ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُؤُنُ وَحِينَ تَصْبِحُ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 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ الْسِّنَتِكُمْ وَالْوَانِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ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 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ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 صريم فأقم وجهك للدين حنيفا في طرث الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ظُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ نُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَيُّ رَسِلَ الْجِيَاحَ مَبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْعَلْ يَالْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْقَتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ تَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَطَّعْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَاهُمْ مُصْفَرًّا وَلَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْثُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا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 Huda ve rıhmete li Muhsinin, Lәzine yücüyün, Sılaat ve yüctün zekat ve hüm bil aakhirethüm ala min Rabbihim ve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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم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 بل الظالمون في ظلال نبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 وَلَا ضَيَّنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ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 Dumme ile avca okum fe unebbi okum birmek kutum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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكنا في السماوات وما في الأرض وأسبوا عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 Alam tara anna Allah yulijul leyla finha hadi wa yulijunha ratil leyli wa sahhara sh-shamsa wal Allah bima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 وما يجحد بآياتنا إلا كل خطر الكفر يا أيها الناس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 الفلامين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 Yudabıru el amra min el semaî ila el arz, thumma yaruj ilyhi fi yomin, kana min qadarhu Zalik alim al-ıbyb ve şahadeti al-ıaziz al-ırahim alızi, apsana kıl şeyi inxalqı o ve beda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 إذا ظللنا في الأرض لَفِي لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفىكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 Vela ushennalaa tina kulla nefsil huda ha, vakin hakkı alqul minni laamla an jehannam min al-jinnet ve nas ajmaim, fazuqul b إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا النار الذي كنتم به تكذبون، ولا نذقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم من ذكر بآيات رَبِّهِ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذُونَ وَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين İnna Allah ıkan alim an hikma ma yuha eli̧k mırabbık İnna Allah ıkan bıma tağmeloğna kâbir a ve Allah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 فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِ النُّوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِثَاقاً وَلِيْظَى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 إذ جاءوكم من فلقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا نُقَامَ لَكُمْ فَرُجِعُوا وَيَسْتَأْزِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْنَّبِيُّ يَقُولُ نَإِنَّ بُيُوتَنَا عَرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَرَةٍ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 ولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَا وَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ نَاقَتَلُوا إِلَّا قليلا.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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا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 Vakan Allahu, على كل شيء قدير. Ya ayhen.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 وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ غَرَسَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَئْتِنَّ من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم